هذا السؤال أ ي ض ا يقول فضيلة الشيخ انا ل ش ي خ أ في رمضان كانت علي ج ن ا ب ة ودخل أ ذ ا ن الفجر و أ ن ا لتوي أ د خ ل د و ر ة المياه للاغتسال فهل في الفجر هذا اليوم وجزاكم الله خيرها هذا في رمضان تكون عليه علي اليوم الجنابة ثم يؤذن لصلاة الفجر وقد عقد نية الصيام عقد يؤذن نية قضاء وقد رمضان وجزاكم تكون ثم ا ل ا قبل طلوع الفجر أ و مع طلوع الفجر لكنه لا يغتسل إ ل ا بعد الاذان أ ذ ن قل دخل أ ا ل فهل ج ر وأنا أنوي أدخل الحمام لاغتسال ف علي قضاء هذا اليوم لان ي عليك س ق ض ء هذا اليوم ل أ الصيام يصح مع الجنابه وإنما الذي يبطله الجماع、نفسه. أما الاغتسال من الجنابة أو من الحيض من من نفسه أو فليس بشرط ل ص ح ة الصيام وقد كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون عليه الغسل من, جنابة ما من, نعم من جماع كما ا ل ح د ي ثم الصحيح يكون عليه الغسل عليه يكون ن جماع ثم يغتسل بعد طلوع الفجر كان هريرا الله يخالف هذا لا الصيام الحديث في عرف رجع رضي يرى ويصوم وقد أبو وأنه يصح ثم بعد عنه أنه عنه أن عرف الحديث من طريق أ م ه ا ت المؤمنين اللواتهن أ ع ر ف الناس بمثل هذا الحكم نعم أحسن الله إليكم الله يقول بعد الانتهاء من قيام الليل وقبل دخول صلاه ة الفجر ما و ا ل أ ف ض ل الإنسان القرآن أم يستغفر الله هذا الوقت بين الفراغ من قيام الليل وصلاة الليل ل أن يقرأ أم بين من يستغفر قيام هذا ا و و ت ر وقبل دخول ص ل ا ة الفجر هو السحر الذي جاء ا ل مدح المستغفرين فيه مستغفرين بالأسحار هذا هو الوقت المناسب للاستغفار و أ ي ض ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أدى ع ب ا د ة مثل قيام الليل فتعقيبها بالاستغفار فتعقيبها والانكسار بين يدي الله جل وعلا هذا ما ينفي عنه ا ل إ د ل ا ل بهذه ا ل ع ب ا د ة و أ ن ه مع قيامه الليل وصلاته في جوف الليل أنه يعترف بتقصيره ويطلب عفو مولاه ويستغفره ولا شك أن مثل هذه ان ل ل تدل على ح ا ا ة ك س ا الحمل ر فيأدعى لقبول ادعى لقبول العمل ولا شك أ ن هذا الوقت وقت استغفار و إ ن ق ر أ فيه ا ل ق ر آ ن واستغفر وذكر الله جل وعلا ودعا ل كله فيه ساعة. أحسن الله إليكم يقول السائل ما قص المرأة للشعر قص المرأة للشعر إذا لم تقليد أ أحسن م ما حكم ر يكن فيه فيه سعة إذا قص قص ل ل ر ج ا ل أ و تقليد لنساء الكفار أ و تقليد للفواسق وغيرهن ف إ ن ه لا شيء فيه ففي صحيح مسلم أن ان ل س ا ا ء ل ن ب ي عليه الصلاة ل ا و س ل ا م من بعد شعورهن وفاته تكون كالوفرة كنا يأخذنا حتى ي الجواز من لفعل زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن إ ذ ا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أ و للكفار ف إ ن ه يحرم من هذه من تشبه بغيرنا تشبه هذا س ا ئ ل فضيلة ا ل ش ي يقول خ أ ن ا قمت ب ع م ر ة في غ ر ة شوال ف إ ذ ا قمت بالحج في ا ل س ن ة نفسها فهل علي فديه ة من اعتمر في أ ش ر الحج من اعتمر في أ ش ه ر الحج وشوال من أ ش ه ر الحج、نعم. ثم أ ق ا م فلم يرجع إ ل ى بلده ه عامه حتى حاج من ن ف س ف إ ن ه حينئذ يكون متمتعا وعليه هدي ا التمتع ف إ ذ ا اعتمر في أ ش ه ر الحج وشوال منها أشهر ش الحج شوال وعشر ا ا ل ل و ق د ة و ع من ذي الحجة. فإذا اعتمر وقد اعتمر في من أشهر الحج إن رجع إلى بلده إن التمتع إن أقام في مكة حتى يحج من, من, من عامه إن انقطع إن وإنه ذي فإذا في في يحج الحجة شواله الحج إلى بلده حتى رجع أشهر وقد فإنه حينئذ يكون م م ت ت ع ا ً ل ز يلزم م التمتع ه هدي هذا يقول أصلي السائل ل ا ج م ع ة و أ ن ا مسافر ثم أ ر ج ع ل إ ق ا م ت ي في السفر و أ ص ل ي العصر قصرا ً مع زوجتي فهل هذا صحيح هذا إقامته ويقامتهم الجمعة الجامع ومسافر يصلي في يرجع إلى محل ثم فيصلي العصر قصرا مع زوجته فهل هذا صحيح إ ذ ا كان م س ا ف ر ثم صلى ا ل ج م ع ة مع المسلمين لا إ ش ك ا ل في هذا ثم بعد ذلك يصلي العصر مع زوجته إن إقامته إشكال إلا إذا كان كان النداء فعلي حينئذن صلاها وقتها فلا هذا أيضا محل فعلي في في في يسمع أن يجيب. وإن ك ا ن ي ص ل ي بالنية ه وقتها ا قبل ج م ع مع الجمعة ف إ ن ه لا يصح جمع العصر إ ل ى ا ل ج م ع ة ل أ ن ه لم يرد على النبي عليه ا ل ج ص ل ا في ا ل س ف ر و ج م ع ع م ه ا ا ل ظ ه ر ف ا ل جمع ة فرض مستقل ك ا ل صلى ب ح الجمعه في ا ل س ف ا بعد أن صلى ا ل ج م ع ة مع الناس في المسجد ثم ذهب إ ل ى محل إ ق ا م ت ه وانتظر إ ل ى أ ن ي د خ ل وقت العصر فصلى العصر مع زوجته قصرا فصلاته صحيحه ة لكن إذا كان يسمع النداء ل كان إذا يسمع ي ع ف أن يكون يكون يجيب يقول التسليم التسليم سجود قبل بعد هذا السهو سائل ومتى متى الثابت عنه عليه ن ه ع ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه سلم عن ركعتين كما في ي ح د ثم أبي ريرا في ذي اليدين قصة ث بعد أ ن سلم ونبه وجاء بهما سجد للسهو بعد السلام وثبت عنه ا ل حديث عبد الله بن بوحينة أنه قام عن التشهد الأول التشاهد قام من الركعتين ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو قبل السلام مما جعل بعض اهل العلم يرى أ ن سجود السهو إ ذ ا كان ل ز ي ا د ة فيكون بعد السلام و إ ن كان لنقص ف إ ن ه يكون قبل السلام والثابت عنه عليه الصلاة والسلام السلام كله قبل سجوده أن أن س ج و د السهو كله قبل السلام إ ل ا في صورتين ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا سلم عن نقص ثم أ ت ى بما نقص ك م او في ذي قصة ليدين أ بنى على غالب ظنه فانه حينئذ يسجد للسهو ي بعد السلام وعلى وإلا جميعا كل حال الخلاف في الأفضل وإلا فلو في سجد جميع سجد السائل جميع في صح و ر ه قبل السلام ص ة و أ ج ز ا ء أحسن أ السائل الله هذا إليكم ب واللعن س م من ي ا ي م ن ا ح حكم د د ي يقول ي ة ل ما من يلعن زوجته اللعن محرم اللعن محرم فليس المسلم باللعان ولا ب ا ل ط ع ا ن والفاحش ا ل م ذ ي وجاء في الحديث الصحيح ا ل م ت ف ق عليه لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله وثبت أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما سمع ا ل م ر أ ة التي لعنت دابتها أ م ر بتسييبها وتركها و ق ا ل لا تصحبنا و وهي ملعونة و يتجنبه عظيم فيجب المسلم فدل على اللعن على ل أن شأن اللعن عظيم المسلم فيجب على المسلم أن يتجنبه ولا يعرض أو, يكثر او يجعله على لسانه لما ذكرنا من النصوص ولو لم يكن فيه أ ن لعن المؤمن كقتله والحديث الصحيحين وقتله شنيع من يقتل مؤمنا متعمدا وشبه به لعنه لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه القتل على فاللعن على لأن اللعن كان إذا قضاء قضاء آخرته مفاده الطرد ا ل و إ ب عن ا د ع ر ح م ة الله تعالى فلا يجوز بحال、لا. أحسن الله إليكم. هذا ابو ل ل إليكم ه هذا أ شريح من ا ل م د ي ن ة يقول هل يجوز ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عند باب الحمام قائما بحيث كسبا بالنسبة ينتظر خيرا الممنوع القرآن لوقته دوره لقراءة دخل الله جزاكم إذا الخلاء إ ذ ا دخل الخلاء ف إ ن ه لا يجوز أ ن ي ق ر أ فيه ا ل ق ر آ ن أ م ا قبل دخوله إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستغل وقته فلا مانع من قراءته ولا ويقرأ الصورة دوره ويكسب الوقت ويلهج بذكر الله وتلاوة كتابه ولا الأذكار القرآن لم يدخل الخلاء الله يقال القرآن مانع سائر ما كتابه من ينتظر إنه بذكر قرأ هذه في الخلاء انما قراه خارج الخلاء فلا, فلا اشكال في هذا إ ن شاء الله تعالى وهذه ا ل س ا ئ ل ة تقول إ ن ه ا حامل وتستفرغ في نهار رمضان فهل عليها ه ذرعها أنها فيه ا إذا القي وإنما ا شيء في ذلك؟ إذا ذرعها القي بمعنى أنها لم ر بمعنى تتسبب ب د بغير فعلها ف إ ن ه لا شيء عليها و إ ن استقاءت بمعنى أ ن ه ا طلبت القي وتسببت في خروجه ف إ ن ه ا حينئذ تفطر من زرعه القي فلا شيء عليه. ومن